هل يصح استخدام بخاخ الربو بالنسبة للصالب؟ هذا سؤال يكثر الحديث حوله خصوصا ممن يصاب بالربو عفنا الله وإياكم مسألة معاصرة أرجح بقوة علمه والله أعلم أن بخاخ الربو لا يفطر بخاخ الربو لا يفطر وممكن التعليل بأمرين اثنين أولا أن هذا البخاخ ليس طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب فهو ليس طعام ولا شراب ولا بمعنى الطعام والشراب إذن لا يفطر اثنين يمكن قياسه على المضمضة كيف ذلك إذا تمضمض الصائم أليس من الممكن أن ينزل شيء من الماء إلى الجوف قطعا قطعا ولا ريب أن هناك بقايا ماء بعد المضمضة تنزل الجوف هذا قطعا وهذه البقايا أيضا قطعا أكثر من الرذاذ الذي يدخل في يدخل إلى الجوف بسبب البخاخ فنقول بأن بخاخ الربو على أرجح قوة ما لا يفطر لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا بمع الطعام والشراب ولأن ما ينزل إلى الجوف إن قلنا بأنه ينزل ما ينزل من الجوف فإن ما ينزل الى الجو فانه معفو عنه كما قد عفونا عن بقايا الماء الذي يحصل بعد المضمضه